صنع حياه في جيل جيل صناع الحياه جيل صمم انه يوصل في الخير لمنتهى بصمه جيل لما فكر لقى كل شيءه يهون قدام الحلم الاكبر هنغير السكون مهما نضحي مش كتير ده المشروع مشروع كبير مش هنبطل مهما يحصل لو كان النفس الاخير عالخير بس تلاقينا وهنفضل على طول نبني مصر بايدينا وبروحنا لو نطول مش هنكسل في مش هنرضى بالقليل عارفين دا صعب لكن هنخط المستحيل قررنا نكون نفسنا واضح جدا حلمنا كل ما زلين التحدي كل ما بعزمنا